بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد المختصر في التفسير الصحيفة الثانية والخمسون بعد المائتين مع سورة الرعد نسأل الله فضله ورحمته قال الله تعالى افمن يعلم ان ما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى انما يتذكر اولو الالباب لا يستوي الذي يعلم ان ما انزل الله عليك ايها الرسول من ربك هو الحق الذي لا مريه فيه وهو المؤمن المستجيب لله ومن هو اعمى وهو الكافر غير المستجيب لله إنما يعتبر ويتعظ بذلك أصحاب العقول السليمة طبعا هنا ختمة الآية بقوله إنما يتذكر أدو الألباب فالألباب هي العقول الزكية مفردها لب وأصل اللب الخلوص والجودة والشيء المنتقى فقوله تعالى افمن يعلم ان ما أنزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى أي هذا الذي يعلم أن القرآن الذي أنزله الله عليك يا محمد حق لا شك فيه فيؤمن به ويتبعه كالذي هو اعمى القلب لا يعلم ما أنزل الله في كتابه، ولا يفهمه ولا يتبعه هذا كهذا لا يستويان ولذا ربنا جل جلاله قد غاير بين المؤمن وغير المؤمن فقال أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر اولو الألباب ولذلك المؤمن كلما رأى أهل العصيان صار على مخالفتهم في طاعة الله سبحانه وتعالى الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق الذين استجابوا لله هم الذين يوفون بما عاهد الله عليه أو عاهد عليه عباده ولا ينكثون العهود الموثقة مع الله أو مع غيره طبعا الميثاق عقد مؤكد بيمين وعهد وأصله العقد والاحكام وهذه الآية الكريمة يتعرض بها المؤمن. وتأمل كيف ختمة الآلة في قبلها انما يتذكر أولو الألباب أي انما يتعظ بآيات الله ويعتبر بها أصحاب العقول السليمة الصحيحة وهذا الفرق كما فرق في العبادة فرق في الاستماع وذلك ربنا قال الذين يستبعون القول فيتبعون احسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وتأمن ختمت بأود الألباب ثم قال الله تعالى الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق فمن كان صاحب لب لم يخلف عهده مع الله تعالى ولا عهده مع الناس الذين يوفون بعهد الله أي الذين يوفون بالعهد الذي بينهم وبين الله تعالى من الأوامر والنواهي ويوفون بالعهد الذي بينهم وبين الناس في الوفاء بالعقود في المعاملات وأداء الأمانات إلى غير ذلك وهذا يعيدنا إلى أن الدين مبني على الإخلاص لله والعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى والإحسان لعبيد الله قال ولا ينقضون الميثاق أي لا يقع منهم نقض لهذا العهد المؤكد فهم مستمرون على الوفاء به ثم قال الله سبحانه وتعالى والذين يصلون ما أمر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب قال الذين استجابوا لله هم الذين يوفون بما عاهدوا الله عليه او عاهد عليه عباده ولا ينكرثون العهود الموثقه مع الله مع غيره وهم الذين يصلون كلما أمر الله بوصله من الأرحام ويخشون ربهم خشية تدفعهم إلى امتثال أوامره واجتناب نواهيه ويخافون أن يحاسبهم الله على كل ما اكتسبوه من الإثم فمن نوقش الحساب هلك تأمل هذه الآيات الجليلة والذين يصلون ما أمر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل أي من صفات أجل الألباب الذين يؤمنون أنهم يصلون كل ما أمر الله بوصله من الإيمان بالله وطاعته وعبادته وحده لا شريك له وصلة الارحام وغير ذلك من الذي دفعهم الى هذا قال ويخشون ربهم أي يخشون ربهم ان خالفوا اوامره فقطعوا ما, فقطعوا ما امرهم بوصله حتى نعلم على ان الخشيه هي التي تدفع على العمل ويخافون سوء الحساب وهذا من الخشيه أن الإنسان يخاف حساب يوم القيامه أي ويخافون مناقشة الله لهم عن جميع أعمالهم وعدم مغفره ذنوبهم ثم قال الله تعالى والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار هم الذين صبروا على طاعة الله وعلى ما قدره الله عليهم مما يسر او يسؤ وصبروا عن معصيته طلبا لمرضات الله وادوا الصلاه على اكمل وجه وبذلوا مما اعطيناهم من الاموال الحقوق الواجبه وبذلوا منها تطوعا خفيةا للبعد عن الرياء وجهرا ليتأثى بهم غيرهم ويدفعون سوء من أساء إليهم بالإحسان إليه وهذه مما يشكر عليه الإخوة في مرشي التفسير على هذا الاختيار أولئك المتصفون بهذه الصفات لهم العاقبه المحموده يوم الحساب وتأمل هنا ويدفعون سوء من أساء إليهم بالإحسان إليه نعم والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم أي والذين صبروا على طاعة الله وصبروا عن المعصية صبروا على الطاعة وأدوا الأفعال الواجبة وصبروا على المعصية فلم يقعوا فيها وصبروا على الأقدار المؤلمة لماذا طلبا لرضوان الله تعالى وثوابه وأقاموا الصلاة أي وأدوا الصلوات بأركانها وشروطها وسننها مع خشوعها في أوقاتها خاشعين فيها لله تعالى وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية أي وأخرجوا الزكوات المفروضة والنفقات الواجبة من الأموال التي رزقناهم فاعطوها لمستحقيها في الخفاء وفي العلن. كما قال الله تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ثم قال تعالى ويدرؤون بالحسنة السيئة وهذه فيها أمرا الأمر الأول كما قاله الأخوة في مركز التفسير يدفعون سوء من اساء اليهم بالإحسان إليه والأمر الثاني يدفعون بالعمل الصالح السيئة من الأعمال فإذا وقعوا في شيء أكثروا من العمل الصالح كما قال الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات كما قال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن فإلى الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم قال اولئك لهم عقبه الدار اي نعم الدار دار عقباكم فالمخصوص بالمدح محذوف نعم الدار دار عقباكم اولئك لهم عقبه الدار اي اولئك المؤمنون الذين ذكرنا اوصافهم لهم في الاخره الجنه اولئك لهم عقبة الدار ولذلك يعني عقبة الدار أي تصير الجنة آخر أمرهم والعقبة هي العاقبة والعاقبة الشيء الذي يقع عقب شيء آخر وهذه قد اشتهر استعمالها في عاقبة الخير كتب الله لنا ولكم كل خير وجعل الله عاقبه امرنا خيرا في كل امر اللهم امين اللهم امين اللهم آمين. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم والملائكه يدخلون عليهم من كل باب والملايكه يدخلون عليهم من كل باب هذه العاقبه المحموده هي جنات يقيمون فيها منعمين اقامه دائمه ومن تمام نعيمهم فيها أن يدخلها معهم من استقام من آبائهم وأمهاتهم وأزواجهم وأولادهم إتمالا لأنسهم بلقائهم والملائكة يدخلون عليهم مهنئين من جميع أبواب منازلهم في الجنة جنات عدن وعدن أي, أي إقامة واستقرار وثبات يقال عدن بالمكان إذا أقام به واستقر وأصل عدن يدل على الإقامة جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم أي لهم جنات مكث وإقامة دائمة يدخلونها هم الصالحون من ابائهم وأمهاتهم وأزواجهم وأولادهم وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى وفي سورة الطور والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل مرئ بما كسب رهن وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى قال والملائكة يدخلون عليهم من كل باب أي الملائكة يدخلون على المؤمنين من كل باب من أبواب الجنة لأجل السلام عليهم وتهنيتهم بدخول الجنة بأي شيء نهنئونهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار أي تقول الملائكة لأهل الجنة سلمكم الله أيها المؤمنون من العذاب والأهوال والشرور بسبب صبركم في الدنيا فنعم عقبة الدار الجنة فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبة الدار أي هذه العقبة المحمودة هي جنات يقيمون فيها منعمين سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار يقول أخوة في مركز السير وتحييهم الملائكه كلما دخلوا عليهم بقولهم سلام عليكم أي سلمتم من الآفات بسبب صبركم على طاعة الله وعلى مر أقداره وصبركم عن معصيته فنعم عاقبة الدار التي كانت عاقبتكم قال الأخوة في مركز السير ولما ذكر الله صفات المؤمنين ثنى بصفات الكفار المعرضين وقبل أن ننتقل إلى هذا، يعني ندرك هنا كلمة السلام التي يكثر تردادها، وهذا الدعاء بالسلام. ونحن في الصلاة لما نلتفتيمينا شمال نقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. وحينما يلقى أحدنا احدا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهذا دعاء جليل فأنت حينما تسلم استحضر نية الدعاء وحينما ترد استحضر هذه النية وكم نحن بنا حاجة إلى السلامة والإنسان يستدر السلامة والرحمة بالعمل الصالح ثم قال الله سبحانه وتعالى والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار هنا لما قال الأخ في مركز تفسير لما ذكر الله صفات المؤمنين ثنا بصفات الكفار المؤرد فقال بالذين يعني قال في تفسيرها والذين ينكثون عهد الله من بعد توكيده ويقطعون ما أمر الله بوصله من الأرحام ويفسدون في الأرض لمعصية الله أولئك البعداء والأشقياء لهم الطبد من رحمة الله ولهم سوء العاقبة وهو النار إذن القرآن مثاني حينما يذكر المؤمنون يذكر بمن لم يؤمن قال تعالى والذين ينقضون عهد الله من بعد مثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدر إذن لما ذكر الله تعالى حال السعداء ذكر ما ترتب عليها من الأحوال الشريفة العالية ثم أتبع ربنا جل جلاله ذكر حال الأشقيع وذكر ما يترتب عليها من الأحوال المخزية جنبنا الله واياكم فأتبع الوعد بالوعيد والثواب بالعقاب ليكون البيان كاملا فقال الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه أي والذين لا يفون بعهد الله من بعد تأكيده عليهم وتغليظه وتوثيقه إنما يقابلونه بالاعراض والنقض قال ويقطعون ما أمر الله بها أيوة أيوة ما أمر الله بوصلح من الإيمان والعمل الصالح وصلة الارحام قال ويفسدون في الأرض أي يفسدون في الأرض بالكفر والمعاصي والصد عن سبيل الله. أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار أي أولئك لهم الطرد والإبعاد من رحمة الله. ولهم ما يسوءهم في جهنم نسأل الله العافية ثم قال الله تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متى وقبل أن نقرأ كلام الأخوة في مرف تفسير يبسط أي يوسع وأصل بسط يدل على امتداد الشيء أما يقدر أي ضيق يقال قدرت عليه الشيء إذا ضيقته كأنما جعلته بقدر وأصل قدر يدل على مبلغ الشيء ونهائيته متاع أي متعب انتفاع وأصل مثع المنفع وامتداده في مدة خير وهذه الآية عظيمه فيها بيان حال الدنيا مع حال الآخرة قال الاخوه في مركز تفسير الله يوسع في الرزق لمن يشاء ويضيق على من يشاء من عباده وليس توسيع الرزق علامة على السعادة ولا على محبة الله ولا ضيقه علامة على الشقاء وفرح الكفار بالحياة الدنيا فركنوا واطمأنوا إليها وليست الحياة الدنيا في جنب الاخره إلا متاعا قليلا داهبا نعم وهذه الآية عظيمة جدا الله يرفض رزقا لمن يشاء ويقدر حتى الإنسان يعني يتجمل في الطلب أي الله وحده هو الذي يوسع الرزق لمن يشاء ويضيق الرزق على من يشاء بحسب ما تقتضيه حكمته في إرادة, إرادة الله تعالى مقرونة بحكمته ومشيئته مقرونة بحكمته وربنا قال الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء علم فربنا جل جلاله يعطي الناس على حسب ما يصلح أحوالهم قال وفرحوا بالحياة الدنيا أي وفرح الكفار الذين وسع الله أرزاقهم بنعيم الحياة الدنيا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 وتأمل ختم الآية أخي الكريم وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاء لتدرك حقيقة الدنيا بمعنى ما نعيم الحياة الدنيا في جنب نعيم الآخرة إلا شيء قليل وتمتع ضئيل لا قيمه له سرعان ما ينقضي ويزول وفي سورة النساء قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا وفي سورة التوبة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إذا هذه الدنيا قليلة قليلة قليلة ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب ويقول الذين كفروا بالله وبآياته هل لا أنزل على محمد آية حسية من ربه تدل على صدقه فنؤمن به قل أيها الرسول لهؤلاء المقترحين إن الله يضل من يشاء بعدله ويهدي إليه من رجع عليه بالتوبة بفضله وليست الهداية بأيديهم حتى يربطوها بإنزال الآيات إذن لما ذكر الله تعالى طعنهم في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال ونبه على الاعتقاد بالحشر والمعاد ثم طعنهم فيه لأنه انذرهم بحلول عذاب الاستئصال ذكر أنهم طعن فيه لأنه لم يأتي لهم بمعجزة مبينة كما فعل الرسل من قبله فقال تعالى ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه آية من ربه أي ويقول الكفار من قومك يا محمد هل لا أنزل على محمد معجزة من ربه حتى نؤمن بأنه رسول الله وهؤلاء يطلبون ويطلبون قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب اي قل يا محمد لقومك الذين يقترحون عليك إنزال ايه إن الله يضل من يشاء من عباده فيخذله عن الإيمان بالله ويهدي إليه من رجع وتاب فيوفقه لاتباع الله واتباع دين الله تعالى وليس ضلال من يضل منكم لأنه لم تنزل آية من ربي أفق ما تقترحون ولا هداية من يهتدي منكم بسبب إنزالها عليها وإنما ذلك بيد الله ولذا ربنا قال الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب يعني الذي يقبل على الله سبحانه وتعالى هنا قال ويهدي إليه من اناب وفي سورة الشورى ويهدي إليه من ينيب فعلى الانسان دائما أن يرجع إلى ربه ومولاه فيهتدي الإنسان بهدايات القرآن لما ذكر قال ويهدي اليه من اناب قال الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب هؤلاء الذين يهديهم الله هم الذين آمنوا وتستأنس قلوبهم بذكر الله بتسبيحه وتحميده وبتلاوة كتابه وسماعه وبغير ذلك من أنواع الذكر ألا بذكر الله وحده تستأنس القلوب وخليق بها ذلك إذا ذكر الله تعالى يا اخواني منزلة عظيمة وباب من الخير جليل وكما قال معاد بن جبل ليس شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله والإنسان بذكر الله سبحانه وتعالى يستذكر, يستذكر أمر, أمر الله سبحانه وتعالى الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ذكر سبحانه وتعالى في هذه الآية الحظ على ذكره وانه به تحصل الطمانينه ترغيبا في الإيمان بذكره تعالى ترغيبا في الإيمان به سبحانه وتعالى وترغيبا بذكره فبذكره تعالى تطمئن القلوب لا بالآيات المقترحه التي يقترحها الكفار بل ربما كفر بعد بعد الايات فينزل عذاب فربنا جل جلاله يعذب الامم التي لم تؤمن إذن الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله أي ويهدي الله الذين آمنوا وتسكن قلوبهم ويزول قلقها واضطرابها بذكر الله تعالى ومن ذكره القرآن ألا بذكر الله تطمئن القلوب أي ألا بذكر الله تسكن قلوب المؤمنين ويزول عنها قلقها واضطرابها وحري بها أن لا تطمئن لشيء سوى لكره سبحانه وتعالى من فوائد الآيات الترغيب في جملة من فضائل الأخلاق الموجبة للجنة ومنها حسن الصلة أي صلة الأقارب والأرحام والأصدقاء والشركاء من كان له شركه في عمل أو شيء عليها لا ينسى لا ينسى وداد لحظة ولا ينسى الإنسان تعليم الأفضل إذن يقول له الترغيب في جملة من فضائل الأخلاق الموجبة للجنة ومنها حسن الصلة وخشية الله والوفاء بالعهود والصبر والإنفاق ومقابلة السيئه بالحسنه والتحذير من ضدها إن مقاليد رزق بيد الله سبحانه وتعالى وأن توسيعه الله تعالى أو تضييقه في رزق عبد ما لا ينبغي أن يكون موجبا لفرح أو حزن فهو ليس دليلا على إذن الله أو سخطه على ذلك العبد إن الهداية ليست بالضرورة مربوطة بانزال الآيات والمعجزات التي اقترح المشركون إظهارها من آثار القرآن على العبد المؤمن أنه يورثه طمأنينة القلب هكذا ذكر الأخوة هذه الفوائد والعوائد في هذه الصفحة الكريمة من كتاب الله تعالى ولعلنا نضيف تسعة من الفوائد أولا الصبر حينما يصبره المؤمن عند فعل الطاعات أو عند ترك المعاصي أو عند المقدورات المؤلمة يحتسب المرء فيه الأجر والثواب عند الله تعالى وتأمل في الايه الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم فلم يكتفي منهم مجرد الصبر حتى يكون خالصا لوجه الله تعالى ثانيا الصلاة مما يعين على الصبر فلما قال تعالى والذين الصبر ابتغاء وجه ربهم قال وأقاموا الصلاة فالصبر والصلاة هما العونان على مصالح الدين والدنيا والدنيا والآخرة ثالثا المذكور في صفات المؤمنين وتأمل هذه الصفات الجميلة أفمن يعلم ان ما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى إنما يتذكر أذل الباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنه السيئه هذه صفات ثم قال اولئك لهم عقب الدار اذا المذكور في صفات المؤمنين جمع مقامات الإسلام والإيمان اذ اشتمل على فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور رابعا يجزئ السلام يعني مع حذف الألف واللام كما لو قال القائل سلام عليكم لقوله تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعمة أقبل دار لكن مع الألف واللام أولى لأن الالف واللام هنا للتثخيم والتكثير فلما يقول السلام عليكم يعني تدعو لمن تسلم عليهم بالسلامه العظيمه الجليل السلامه في الدنيا السلامه في القبر السلامه في الاخره السلامه في كل شيء اما هنا الملائكه تقول سلام عليكم لانهم قد بلغوا دار السلام ووصلوا دار السلام وانما يكررون امر الله تعالى عليهم لانه امر جليل عظيم قد امر الله تعالى ان يكونوا من اهل السلامه فنسأل الله أن يرزقنا السلامة وإياكم وكل مؤمن في كل زمان ومكان خامسا من الملائكة ملائكة موكلين بتحيه أهل الجنة إذن من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة والملائكة لهم وظائف جليله وبعضها في الدنيا وبعضها في الآخرة والمؤمن حينما يكون في بطن أمه يرسل الملك في رزقه وشقي أو سعيد ويكتب ما يتعلق به وفي بطن أمه يرعى من المعقبات وفي حينما يخرج من بطن أمه يرعى من الملائكة كما مر في الآيات السابقة ويوم القيامة ويبشرون في الدنيا وفي القبر وعند الفزع الأكبر فهؤلاء خلق عظيم من خلق الله تعالى نؤمن بهم سادسا النعيم الشرمدي سببه الصبر فعلى المؤمن أن يستحضر ألطاف الله عنه عند الابتلاء يعني كلما حصل تأخير شيء ترجوه هو ابتلاء بمرض أو بأهل أو بجار أو نحو ذلك استحضر الطاف الله سبحانه وتعالى لأن النعيم السرمدي لا ينال إلا بالصبر قال سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار فعاقبة الدار العاقبة الحسنة بالصبر على جميع ما يصبر عليه من فعل الطاعات وترك المحرمات والصبر على المقدورات سابعا الجنة هي دار السلام وهي دار السلام لأنها سالمة من كل عيب أو آفة أو شر ثامنا الدعاء بالسلام يعني شرع للأحياء وشرع للأموات تاسعا التحذير من قطيعه الرحم فإنها سبب للعن والعقاب والطب من رحمة الله تعالى هذا بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.